بسم الله الرحمن الرحيم قرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق تقرأ <سؤال> <سؤال> وربك الأكرم الذي علم في القلم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي أعمل صالحا ترضاه وأصلحي في ذريتي إني تبت إليك وني من المسمو بعض. الآن في الدرس الثاني من كتاب شدة العرف في فن الصرف. شيخ الحمالة رحمه الله ونفعنا بحنومي في الدارين الأم. تقسيم الكلمة تنقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف. فالاسم ما وضع ليدل على معنى مستقل بالفه ليس الزمن جزء, جزء منه. يعني مثلا كلمه رجل او كلمه زيد زيد وضع لي يدل على معنى مستقل يعني هذه ذات سميت بهذا الاسم وليس الزمن جزء منه فقلنا اذا قلنا كلمه احمد تدل على ذات سميت بهذا الاسم اللي هو احمد وليس الزمن جزء منه مش احمد امس احمد اليوم احمد غدا طيب أما الفعل ما وضع ليدل على معنى مستقل بالفه والزمن جزء منه مثل كتب كتب ويقرأ واحفظ كتب يقرأ يحفظ كتب يدل على الكتابة يبدأ معنى مستقل بالفه هو الكتابة والزمن هو في ما مضى جزء منه يقرأ يدل على القراءة والزمن جزء من هو اللف الحال يحفظ يدل على الحظ والزمن وهو الاستقبال جزء منه أما الحرف ما وضع على معنى غير مستقل في الفهم زي كلمه هل وفي ولن لماذا أتى بهذه الامثله لكي يدل على أن الحروف متنوعه فهل حرف مشترك بالاسماء والافعال وفي مختص بايه بالاسماء وفي السماء رزقنا ما, ما توعدون ولم حرف مختص بالايه بالافعال صح ولا لا اذا كلمه هل فهل انتم شاكرون فتدخل على الاسماء والافعال لكن هو فقط ذكرها تقسيما لكن ليس الداخل معنا في علم الصرف ليه يا ولادي لان الحروف من المبنيات والمبنيات لا تدخل علم الصرف وايضا هي جامده بس هو أتى يعني طب إيه معنى يدل على معنى غير مستقل بالفا يعني كلمة هل يا سيدنا لا تدل على الانستفان إلا بما بعدها أقول مثلا هل أنت طارق عندنا كذلك في وفي السماء رزقكم وفي السماء إيه؟ ففي تدل على الظرفية هذا المعنى لا. يعني هي نفسها فيه غير مستقلة بالفهم لما يقول جلت احمد في المسجد لا نقول مثلا جلت احمد فيه اذا الكلمه فيه وحدها لا تدل على إيه؟ على الظرفية إنما لابد من إيه؟ من مجلس من الذي بعدها سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد يضمين تدل على ابتداء وإلى تدل على الانتهاء يبا هي لا تدل على معنى إنما تدل على معنى في غيرها صح ولا لا لو قلت سبحان الذي يصل عبد العديد لم نستبش في ذلك من المسل حرام خلاص يبقى مين تدل على اتداء يبقى هي ليست مستقلة بالفه تدل على ايه معنى في الاسم الذي بعدها علامة لسم لسم يختص بقبول حرف الجر وقال وبالحق التنوين والاضافه والاسناد اليه والنداء <تصفيق> قال الحمد لله قول يا الحمد لله ايه لامنشئ الخلق ومنشئ الخلق من ايه عدم الشيخ عايز يجيب كل كل علامات رسم راح راح قال ده الحمد لله الحمد معرفه بقلب صح ولا لا يا ايه شفنا بقلب الحمد لله طيب يبقى خد بالك يبقى كلمه الخلق والحمد معرفه ايه بقلب طيب حرف الجر دخل على لفظ الجلاله ودخل على عدم صح يا اولاد ولا طيب منشئ الخلفي وظيفت منشئ الى الايه صحيح صحتنا ولا وهو جاب هذا فضل الاديب انا بالذات مثلا الحمد لله في الخلق عدم بس اذا هو ذكر هنا ضعب على مكلس دخول ال صح ولا؟ لا وبعدين حرف الجر والإضافة ماش كده؟ صح يا أولادي؟ طب الإضافة دي قبل الإضافة كان اسمه منون يعني الحمد لله منشئ ها؟ يعني هو منشئ سمته؟ لما قل منشئ الخلقي يبقى أنه يحذب عند الإيه؟ الإضافة صح يا أولاد ولا؟ ده قلم أقول قلم الأستاذي الشيخ الملك أقول بالجر والتنوين والندا وال ومسند الاسم تمييز طيب الحمد لله الخبر أسند المبتدأ وده الاسناد الخبر مسند والمبتدا مسند إليه يبقى ذكر في هذا اتصال صدق البيت الإسناد والإضافة والمعرض بال والجر صح ولا يعني تقريبا ذكر جل إيه ايوه طيب مع هذا النداء طبعا هنا علامات الفعل يختص الفعل بقبول قد وسن وسوف دي سهله دي احنا قلنا قد تدخل على الماضي والمضارع قد أفلح المؤمنون خلاص قد يعلم ما أنتم عليه فإذا دخلت على الماضي تدل على التقريب أو التحقيق تحقيق قد أفلح المؤمنون تقريب غط قامت الصلاة يعني قرب قيامها إذا دخلت المضارع تدل على التقليل قد ينجح, المجت... قد ينجح البليد قد يصلق الكذوب وحن تدل على التحقيق قد يعلم ما أنتم عليه يعني يعلم ما أنتم عليه حقا وحن تدل على التكفير قد ينجح المجتهد سوف تدخل على فعل مضارع فسوف يأتي الله بقوم يحبهم يحبون النواصب والجوازم دخصة بالمضارع يعني لم لما لأنه هي لم الأمر لم لم يلد ولا يولد لما ولما يدخل إيمانه في قلوبكم لا لا تشرك بالله لا ليون ثق ذو من ساعة كل هذه خاصه بالمضارع النوافذ ذي أن ولن وكي وإذن والذي أطمعه أن يغفر لي قالوا لم نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى لكي لا تأتوا كل هذه خاصة بالمضارع تاء الفاعل وتاء التانيث تخص بالفعل الماضي زي قالت فقلت استغفروا ربكم اذا تاء التانيث تصل عن الماضي وكذلك الفاعل يقول في الالفيه بتا فعلت واتت لا؟ يتميز الفعل. فعلت. فعل الفاعل نون التوكيد نون التوكيد ده الله ايه لاكيدا ونون التوكيد تدخل على المضارع وتدخل الامر يا الله لأكيدنا اقول يا فلان سا اقرا الدرس ها أو في بيتك طيب يا المخاطبه ايضا تدخل على على المضارع صح ولا لا أنت انت تقومين وتدخل الامر كلي واشربي وقضي عين اسمه يا ايه بس وطبعا هو راح يا شيخ... شيخنا راح جاب أمثلة أو آية قرآنية أي شيخ قال الفعل يختص بقبول قد قد أفلح المؤمنون قد أفلح من تزكى والسين سنقرئك فلا تنسى وسوف ولا سوف يعطيك ربك فترضى النواصف لن تنال البر حتى تنفقه فلن حرف ناصب وحتى ناصبه طيب لم يلد ولم يولد ده جوازك صح ولا طيب عندنا يقول لنا ايه تاء الفاعل ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلمة تاء التانيث قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجرا ما سقيت لنا لون التوكيد لا يسجنننا ولا يكون أم من الصاغرين. طيب بعد ذلك إيه؟ يا المخاطبة يا يتوه النفسر المطمئنة ها ارجع ايه يا المخاطبة؟ ارجع إلى ربيك راضيتك مرضي. ما يميز الحرف يتميز بعدم قبول شيء من خصائص اسم و والفعل. وطبعا اللا... لما كانت علامة الاسم علامة لفعل معلومة ومحصورة العد عرف الحرف بأنه لا يقبل شيء من علامات الأسماء أو الأفعال بس هو ذا الحرف والسيخ في العراب قال إيه والحرف ما ليست له فقص على قولي تكن علامة والحرف ليست داخل معنى في علم التصريف إن شاء الله بعد قليل هندرس الميزان الصرفي ناشي أقول قول هذا والصلاف الله جوانك